مش كارتب تلعب بيه لما تعوزي تخليه تزهقي منه وترميه من غير فوزير ولا ألغاز مش هفضل صورة في رواس أو ضل خيال يوم تتجهليه وسعد تشوفيه أنا مش تمساش اختاري الالوان في الاخر انا انسان عمره ما يقبل يتهان انا اسف مش هقدر اكون الكرت السهل المضمون انا كنت ارهان بعميلي كتير انتي خسرتي وانا مش تعليق Oh, oh, oh. لازمك صون وسنين انا ماشي عليه يا جرح تعبتا دليل انا بعمل كل ده ليه ويا قصر الوهم الملعون بالحزن وبالخوف مسكون اخرج للناس من بعد سنين عشتا مسكون وانا مش زعلان والله انا مش زعلان اوقات ديبان ان الكسبان خسران ومع الايام حتى بيرجع مجراه ويعيش موجوع ندمان والتاني عايش بردار وانا مش زعلان I'll مش كرت بتلعبي لي لما تعوزي تخلي.